This mi 119. وعذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 110. ألا يوم يأتيهم ليس 129. قروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 120. <تصفيق> سَانََ منِنَّ رحمَ تَ صُم مَ نَ زَمَّ مِن نُءِ النَّ وَلَئِنْ أَذَقْنَا هُنَّ مَّنَّا أذًى وَآمَسْنَا لَيَقُولَنَّ لَمْ نَّذَذْ سيئات عني إنه لفرح فخور <تصفيق> إلا الذين صبا وعملوا وَ حَاتِ أُلِكَ لَ مَو فيِي وَتُ وَأَيونُكَبِ وما ما يوحى اليك و ما ين به صدرك ان, يقولوا أن يقولوا ga أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَكْتُبُوهُ عِنْدَ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فاعلموا أن ما أنزل ف كََ يريديدُ الحَان تَدُياوزينَ تَ وَف ب إِلَ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلخسون أولاد أَو بِقَمَاء صُنْعٌ فِيهَا وَاحَبِقَ مَا صُنْعٌ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كانوا أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَكْلُوهُ شَاهِدٌ 117. أولوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الحق كَمْ لَنَا بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا multim под الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم أُلائِكَ لَ يكونُمُ جزينَ في الأوْ ض وَمَا كَ لَهُم مِ يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ألا اكل الذين خسروا انفسهم واضل عنهم ما كانوا يفتون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالح اَكْتُ وَاخْبِتُ إِلَى رَبِّي بِأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجنة يَوْمٍ فِيهِ خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَمَثَلِ الَّذَيْنِ هَمَّازٌ مَّنَّاعٌ أَعْمَى وَأَصَمٌّ وَالْبَصِيرُ هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما تَبَعَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ مُرَاذِلُونَ مَاذِيَ رَبِّي وَمَا نَرَاكُمْ بَل النَّ نُكُمكَذِ بِ قَالَ يَ قُم أَرَأَتُم إِنكُُ عَلَ فََةِ بِوَآتَانِي رَحْمَةٌ وَآتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِدَ عَلَيْكُمْ فعم أَأَنْ لَكُمْ 117. لكني أراكم قوما تجهلون 118. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ عيدنا <تصفيق> إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر يُرَوْمُ قَال إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَخْزُو مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلهون من يأتي عذاب يخذي ويحل عليه حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من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 وَمَا آمَنَ مَن هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم وَ وَحلَ بَينَ مَ الموج ف كانَ مِنَ المغّقين وَق ي ما اقول ان وغضب ما وان غضبا ما وقضى الأمر على الج وَدِي وَنْتِ لِوَدٍّ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَنْتَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رب هللي فانق على رب ان نني من اغلي و ان رع اذكر الحق وانت الحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتوحمني أكن من الخاسرين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 افلا تعقلون او اهل قوم استفوا ربكم ثم انطوب اليه الرسل السماء ي الس ku mi the oya kukuتن il وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَأَيُّهَا الْقَوْمُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا يلقي الرسيل سماع عليكم مضاره يرسل سماع ان الى قوم وقتكم ولا تستعلوا مجرمين كانوا يعد ما جنن بيناتين وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إنك أعتراك بعض آلياتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد بريء مما تشركون من دونه أني بريء مما تشركون من فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله رب وربكم ما من ذا بفتح الا هو اخذ بناصيتنا ان رب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 في هذه الدنيا لهم نتو ويوم القيامة ألا إن عاداً انكم فخور ربكم الاو دن لعد وإِلَٰهُ الثَّوْدِ أَرْغُم صَالِحٌ قُلْ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَن لَّكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ وَأَ شَاءكُم مَِ الأأَض وَس تم مَرَكُم فيِي غَ فَس اننا رب يقريب مجيب هو ان ساكم من الاض وستمركم في ف هو أنشأكم من الأرض واستعمركم في ذا تغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي نَا مَرْجُواً هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ اب دَمَا يعَابُضُ أَبَ أُنوإَِّ نَ لَ فيِي شَكشَكِ مَّا يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما وَآتَِي مِّ رَح مَتَ فَمَ يَ صُرون مَِ اللههِ 119. فما تزيدونني غير تخسير 110. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية قُلْ فِي الظِّلِّ أَوْ ضِلًّا فَظِلُّوا ۖ قُلْ فِي قوم ما و نقريب فان فقال تمتعوا في ذلك فلاتى ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وَأَخْذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةً فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ يَوْمٌ فِيها أَلَمْ يَغْنَوْا نَصَمُودًا كَفَوْرَ رَبِّهِم أَلَمْ يُؤَذِّن لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَ 117. رسلنا إبراهيم في البشرى قالوا سلاما قال سلام 118. فما لبث النير فلم ما راى ايد يغنم لا توصل الى انكره او جنسمن خيفثا 119. قالوا, قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نور وامرأته قائمة فضحك فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء 117. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 118. إنه حميد مجيد قَالَ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا عَدُوًّا وَلَا خَصْمًا إِنَّهُ لَشَيْخٌ وَن أَتَ يبيينَ من أَمِرلذ وَق م تُ الله وَظَركة لَكُ أَ الب إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم سُرَّى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمٍ مُّوتٍ إِنَّ إِلَٰهَ الرَّحِيمَ لَحَنِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ولما جاءت رسلنا نوط سيئ بهم وضاق بهم وصيب وان جاء قومه الا نين ومن قبلكم يعملون الس а مِنْكُمْ رَجُلٌ رَسُولٌ قَالُوا لَوْ اللهم من نريد قالوا يا نوك إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الناس 117. لا أحد إلا امرأة 118. إنه مصيب ما أصابه 119. إن صبح. أليس الصبح بقريب قال أما جاء طَرَنَا لَيْلًا حَجَرًا مِّن سَجِّيْلٍ مَّنظُودٍ مُّسَوَّمَتْ نَذْرُ وَإِلَٰٓمَّا جِيءَ نُوحًا أَنخَاهُمْ شِعْبًا يا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ போ tâm mm -hmm. قم حسما ومن اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اَسْتَطَعْتِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ وَأَيَّ قَوْمٍ لَا يَجِرُّ مَنَّكُمْ شِقَاقٌ إِن يُصِيبْكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالح وَمَا وما قول طن منكم ببعيد 118. واستغفروا 119. ولن قد أوسلنا وَمَا زَادُوهُمْ غَيْوَةَ تْبِيبِ kho <laughs> وَإِنَّ كُلَّا سيعا ва кул